ا ل ص ر ا ط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ي امنوا أيها الذين آ استجيبوا لله وللرسول موسوعه ل ل ر ل النابلسي ك م و ل ع ل م و ا أن ا ل ل ه ي ح و ل بين ا ل م ر ء وقلبه وأنه ل إ ي ه تحشرون موسوعه النابلسي ن ظ للعلوم ا الاسلاميه ب واذكروا إذ قليل موسوعه ن ن النابلسي فآواكم وأيدكم ب للعلوم الاسلاميه موسوعه ا ل ي ا أ ل ن ا ا ل س ي ل ل و ا ل و م الاسلاميه م و ن و موسوعه النابلسي للعلوم ا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن ن آ م و ا وإن ت ت م و ا إ ِ ن تتقوا ََُّ الله ََّ يجعل ََْ لكم َُْ فرقانا ُْ ويكفر ََُِّ عنكم َُْْ سيئاتكم َُِّْ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 فان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم وما كان الله ليعذبهم و أ ن ت فيهم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 إلا ل ا م ت ق و ن و ل ك ك ن أ ث ر ه م ل ا ي ع ل م و ن و م ا كان ص ل ا ت ه م ع ن د ا ل ب ي ت إلا م ك ا ء وتصديه و ف ذ ق ل ا س ل ا م كنتم تكفرون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله إن الذين كفروا فسينفقونها ثم تكون عليهم ح س ر ة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون